واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين اما بعد اسال الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على طاعته وان يجمعنا في الاخره في جنته ان ربنا ولي ذلك القادر عليه كان هذا على المجلس درس للشيخ سامه لكن طرأ عنده سفر فاسال الله أن يحفظه وأن يرده سادماً ظانماً وأن يحفظ جميع إخواننا ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه لأجل ذلك نجعل هذا المجلس إن شاء الله هو المجلس السابع في القراءة من هذا الكتاب المبارك أسأل الله أن يجزي كاتبه خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما فيه إن ربنا أولي ذلك القادر عليه كتاب أدب السلف في التعامل مع الناس ومعنا اليوم الأدب السادس عشر من أدب السلف اسال الله أن يخلقنا بأخلاقهم وأن يجمعنا معهم في جنته. قال المؤلف حفظه الله الأدب السادس عشر من الأدب السلف قال يعفون ويتجاوزون عن الناس <تصفيق> العفو خلق وأدب حبيب إلى رب العالمين كما سيأتي معنا في الآيات والأحاديث والعفو اسم من أسماء ربنا والعفو صفه من صفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كل داعية أن يتخلق بهذا الخلق الجميل خلق العفو أسأل الله أن يجعلنا من المقسمين يقول يعفون ويتجاوزون عن الناس لأن الله العفو الغفور سبحانه يحب العفو الانسان اذا اقبل على شيء و يستشعر انه سيصنع شيئا الله يحبه فهذا يعظم من اجر هذا الانسان لانه يقصد ان يفعل ما يحبه خالقه ومولاه قال اخرج الامام الترمذي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارايت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها اللي هي أفضل الليالي بالنسبة للمسلم قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني والشاهد تحب العف فان الله عز وجل العفو يحب العفو ثم ذكر أمور يعني تبلغ العشر أمور مما يدفع الإنسان للعفو نسأل الله أن يجعلنا من المرسلين وهذا الأدب يعتبر من أطول الاداب التي تكلم عنها المؤلف حفظه الله في هذا الكتاب ف فأولا قال يعفون ويتجاوزون لأن العفو من العفو اسم من أسماء الله عز وجل وصفة يعني العفو من صفاته جل جلاله وصفات النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وأخرج البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عطاء بن يسار سأله أن يخبره عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ثم ذكر شيئا من ذلك فقال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين حرزا أي حمايه وانه سبب في نجاتهم صلى الله عليه وسلم قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق سخاب بالصب أيضا معناها الذي يصخب ويعلو صوته ويرتفع مع كل صغيرة وكبيرة قال ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا ولنا في الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم فكان من أظهر صفاته وشمائله العفو صلى الله عليه وسلم حتى وصف بذلك في كتاب ربنا عز وجل بل ونقل عنه كما في التوراة أن هذا من صفته صلى الله عليه وسلم قال في رواية للبخاري ولكن يعفو ويصفح وتصف عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه لو الأمر لا يتعدى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتقم لنفسه إلا أن يتجاوز ذلك لشيء من حرمات الله فعند ذلك يغضب النبي صلى الله عليه وسلم قالت ومن تقر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل وفي رواية وما نيل منه شيء قط اعتداء باللسان أو بغير ذلك صلى الله عليه وسلم قال فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل أيضاً كما قلت كل داعية علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقابل في تعاملاته مع الناس ما يسوء وما يغضبه فأغير عند ذلك بالصبر وفي كتاب ربنا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه واصبر على ما اصابك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتواصوا بالصبر فهذا امر لامام الدعاء صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعفو واعرض عن الجاهلين وامر باللين وبالصف وبالعفو كما سياتي معنا في كثير من النصوص وهو أمر لكل من أراد أن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام النووي رحمه الله معنى نيل منه يعني ما يعلق على قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم قال الإمام النووي معنى نيل منه أي أصيب بأذى من قول أو فعل صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاك حرمه الله تعالى هي ارتكاب ما حرمه الله عز وجل عند ذلك يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف حتى يرد هذه المخالفة ويتكلم عن هذا التجاوز وهذا الانتهاك لحرمات الله عز وجل ثانيا قال يعفون ويتجاوزون امتثالا لأمر الله تعالى الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفل طبعا الخطاب لرسول الله هو خطاب للأمة إلا ما جاء الدليل على أنه خطاب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأصل من الخطاب لرسول الله خطاب لكل الأمة الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لجميع الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ للأمة بما اوحاه الله اليه النبي صلى الله عليه وسلم هو زعيم الأمة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويتربى بالوحي الذي أنزله الله عليه ثم بعد ذلك ينقل للبشر فالاصل أن من خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة قال امتثالا لأمر الله تعالى الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو في قولي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفض من حولك إيه الأمر؟ ما هو التكليف قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اسال الله ان يجعلنا جميعا منهم قال ولما عدد الله تعالى من احوال المشركين ما عدد ذكر من صفاتهم واخلاقهم وافعالهم واساءاتهم قال من اعراضهم وتكذيبهم ومساوئ اخلاقهم امر النبي صلى الله عليه وسلم بضد قالهم وفعالهم ما ينفعش تستوي اخلاق المستن والذي يسير على أدب السلف واخلاق غيره لا إنما يتميز لأن له منهج يضبط أخلاقه ويضبط كلامه ويضبط سلوكه ويضبط ردود أفعاله وتميز عن المسلم تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ها ان اضل او اضل او أزل او ازل او, أزل أو اجهل ها او يجهل علي ما ينفعش يكون مبداه ان اللي يسيء يرد به الاساءه انت ما الذي صنع وهو معك منهج الإسلام إن فارق بينك وبين غيرك طالما إنه لما يغضب يتكلم وإنه لما تغضب أيضا تتكلم ولما يجهل تجهل عليه وترد السيئة دوما بالسيئة ليس مطلوبا من المسلم إنه يعطي صورة إن هو ذليل إن هو دائما مهضوم الحق إن هو عرضة لان فلان يشتم وفلان يعتدي على حق. لا ليس هذا من أخير. ناقي سنه فنا رضي الله عنه بل المسلم يعني يظهر ان هو يعني يستطيع ان هو يحمي نفسه لان هو يرد ولكن هو عند القدره يعصى ويتجاوز ويصفع لان عنده منهج يرجع اليه ويضبط احواله واخلاقه وتصرفاته قال فلما عدد الله عز وجل من أحوال المشركين ما عدده من إعراضهم وتكذيبهم ومساوي اخلاقهم امر النبي صلى الله عليه وسلم بضد قالهم اوعد كن زيهم أبدا قال وفعالهم وامره بالرفق بهم والعفو عنهم أصدل عندهم جاهل ليس عندهم المنهج الذي عندك قال فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال فلا تكافئهم بخفتهم وسفههم وصح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قوله تعالى خذ العفو قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس تعاطى معهم العفو والخلق الحسن قال الشنقيطي رحمه الله بين الله عز وجل في هذه الايه الكريمة ما ينبغي ان يعامل به الجهله خلي بالك من شياطين الانس والجن اصل مقدمه الايات واما ينزغنك من الشيطان نزغن هو شيطان الجن ها فاستعذ بالله استعذ بالله من, من هذا الشيطان في شياطين انس تجهل وتستفز وتحاول ان تستثير الانسان قال فبين ان شيطان الانس يعامل بالليل واخذ العفو والاعراض عن جهله واساءته ادفع اساءته ورده ولا تجعل، لا تسمع له بالتطاول ولكن لا تسترسل معه في هذه الجهالات هو بضاعته هذه البضاعة، لكن انت عندك منهج يضبط ذلك وينهك عن التمادي والاسترسال في ذلك. قال أن شيطان الجن لا منج منه إلا بالاستيعاد بالله منه. انت متى شيفه؟ فاستعذ بالذي خلقه والذي أخبرك أنه يراك. هو قبيل من حيث لا ترون استعن به واستعم به من شر هذا الشيطان الأمر الثالث قال يعفون ويتجاوزون امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعفو نعم قال لعقبة ابن عامر والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو أمر لجميع الأمة أمر صلى لا يحتاج قطعا إن هو يصل لكل رجل من الأمة ليأمر بنفس الأمر أمر لواعي صلى هو امر الجميع الأمة ولذا حفظه الله لأنه من جمله الذكر إلى قيام الناس بين يدي رب العالمين قال لعقبه بن عامر رضي الله عنه يا عقبة ابن عامر صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك إذا استطاع وكنت قادرا فتجاوز واعفر الرابع قال يعفون ويتجاوزون حتى يكونوا من المتقين نسأل الله أن يجعلنا من المتقين قال الذين أعد الله لهم الجنة ووصفهم بأنهم كاظمون للغيظ وعافون عن الناس فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة هو بيصيب غيظ وضيق مش ملك مش معصوف ولكن هو لما يرد الإساءة لما ينتصر بنفسه عنده حدود يقف عندها ولا يتجاوز ذلك وإذا بلغ القدرة فعنده أفضل من مرتبة العدل والاقتصاص لنفسه مرتبة أعلى منها مرتبة الإحسان فيها العفو في مثل هذه الحال قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نسال الله ان يجعلنا من المحسنين الخامس قال يعفون ويتجاوزون عسى الله أن يعفو عنهم مش الجزاء من جنس العمل. ليس جزاء هذا الإنسان الذي من أخلاقه أن يعفو عند المقدرة إلا أن يتجاوز الله عنه إلا أن يعفو عنه يوم القيامة الرجل ما عمل خيراً قط غير أنه كان يتجاوز وينظر المعسر ويقول لرسله أنظروا إن كان معسراً إلى ميسرة قال الله عز وجل نحن أولى بذلك منه تجاوزوا عنه. فكذلك الجزاء من جنس العمل لمن كان من اخلاقه العف أن يعفو الله عنه يوم تعز الحسنات قال تعالى ولا يأتلئ الفضل منكم والسعى أي يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا إيه الجزاء الذي هو من جنس العمل ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال وقد نزلت هذه الآية لصديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما اقسم ان لا ينفق على مصطح فقال والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا هذا حقه هذا حق ابو بكر رضي الله عنه لكن لما كان هذا افضل رجل في الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هذه منزلته منزلتك منزله ابو بكر رضي الله ها هنا اعلى من ذلك مع المحسنين اسال الله ان يجعلنا جميعا منهم قال لما حلف أن لا ينفق على مصطح فقال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا لأن مصطحا كان من الذين اشتركوا في إشاعة نشر وإذاعة خبر الافك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فآلم ذلك أببك وآل أبيبك طبعا هذا يؤلم وإذا كان ال ال ال ال ال الكلام يروج حتى من غير نية الإساءة يعني يتكلم مع من يتكلم من لأبي بكر رضي الله عنه يد عليه يكون للأمر أشد إيلاما قال وكان أبو بكر يحسن إليه فينفق عليه لقرابته وحاجته قال فحلف اليمين التي حلفها قال فقوله تعالى ولا يأت الْفَضْلِ منكم وسعه اي يؤتوا للقربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله اي لا يخلف لا ينبغي ولا يليق وان كان هذا من حقهم قال ان يحلف اول الفضل طبعا ابو بكر رضي الله عنه بلا نزاع وبلا تردد وأفضل الامه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة على ألا لا يعطو يعطوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مما لديهم من فضل وسعة في الرزق ثم أرشد الله تعالى إلى العفو عن الإساءة الكبيرة التي أساءها هذا الرجل نعم اساء فعلا أساء ولك حق في أن تحلف وأن تتخذ معه موقف ولكن هناك مرتبة ودرجة أعلى وأفضل من ذلك قال ثم ارشد تعالى إلى العفو عن الإساءة الكبيرة التي أساءها هذا الرجل لآل أبي بكر فقال وليعفو وليصحو أي لا تكن الإساءة الشخصية خلي بالك من الكلام مانعة من فعل الخير مع المسيء إن لنا أسوة في أبي بكر رضي الله عنه هو مصطح أخطأ أخطأ فلان لما شتم فلان أخطأ نعم أخطأ ولكن هل هو مستحق للصدقة ولا مش مستحق للصدقة هو مستحق ولكنه أسائل أدب أو أخطأ في فلان في شخص فلان لكنه لازال مستحق لهذه الصدقة لازال من الذين يستحقون أن يعطى لهم ذات قال أي لا تكن الإساءة الشخصية مانعة من فعل الخير مع المسيء لأن فعل الخير إنما يبتغى به وجه الله ومرضاته لا مرضات الذين يقدموا لهم الاحسان مش عشان يكلمك كويس ولا عشان يعاملك كويس ولا عشان منزلتك تعلو عنده قال ثم ألمح الله في آخر الآية إلى أن من يعفو عن من اليه إليه فإن الله يعفو عنه وذلك بقوله تعالى ألا تحبون في مقابل ذلك في مقابل تجاوز عن إساءة الذي الأذي أساء فعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ترغي وتحفيز من الله عز وجل لهذا الإنسان أن يطلب عفو الله بعفوه عن أخيه قال أي أن الله يغفر لكم سيئاتكم التي تفعلونها في جنبه إذا أنتم عفوتم عن إخوانكم وصفحتم عنه وقد ألمح الله تعالى إلى ذلك ايضا في آية أخرى فقال يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم يعني لمن كان هذا من اخلاقه ان يعفو ويتجاوز يتجاوز ان يصفح السادس قال يعفون ويتجاوزون ففي العفو والصفح عز في الدنيا و الاخره نسال الله ان يحرمنا من فضله قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت, ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ذا كلام مين? الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمر عليك هذه الجملة أو هذا الحديث زكر نفسك أن هذا كلام رسول الله ماذا يقول؟ قال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا مش هتنقص مكنته أبداً. ابدا لا يمكن لا يزيده الله بذلك العفو الا عز هذا كلام اصدق البشر صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله قال اهل العلم في الحديث وجهان الاول ان من عرف بالعفو سادا وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه في الدنيا بسبب عفوه فالحديث على ظاهره في أناس يعيشون بيننا معروف بالتسامح معروف بأنه لا يحسن أن يخاصم لا يحسن ذلك مع قدرته على ذلك لكنه لم يتعود على ذلك ممكن يتعرض للنساء فيترك المجلس او يترك المكان اللي فيه فلان او او او لكن هو ما تعود انه يرد ويسمع ويرد ويسمع لا هو لا يحسن ذا ليس هذا من اخلاقه واذا جاءه اخاه المسيء معتذرا فعفوه وصفحه قريب قريب لا يبذل معه المجهول لكي يعفو ولكي يصفح قال الاول يعني من معاني الحديث ان من عرف بالعفو سادة ده محدش حدش يقدر ينتقص من هذا الانسان والله انا في ذهني اسماء لكن أكرر ولا اذكر الـ الـ الاسماء ناس عوام كل الناس تحترم هذا الانسان مع انه لا يعرف عنه خصومه مع فلان ويعرف يعرف إنه هو شتم وناس كبار في السن وفي الفضل وهو عند كل الناس محترم والجميع متفق على ان هذا الانسان انسان فاضل وصوته ليس بالصوت العالي أقول اقول لك لا يحسن ان هو فلان ولا غيره أسماء اسماء وين تتعلم اسماء قال ان أن من عرف بالعف الناس عرف ان ده بيعفو ده بيصح ده بيسامح سادة وعظم ده له سلطان على القلوب مش المرة الماضية قرأنا في الكلام أحسن إلى الناس إيه؟ تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسان ده إنسان تعود على ذلك على العفو وعلى الصف هذه أخلاقه وتلك شمائله فهو عند الكل منزله يعجز الإنسان صاحب الفطرة السويه إن هو يسيده حتى لو اخطا لأنه صاحب منزلة وفضل ومحترم عند كل الناس قال والثاني الوجه الثاني في فهم الحديث أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك بكثرة الثواب وترك العقاب الله عز وجل يرفع منزلته في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ويضحك أضحك الله سنك يا رسول الله ما أضحكك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من امتي جثيا بين يدي رب العزة على الركب وقال أحدهما أي رب خذني مظلمتي من اخي قال كيف وليس لأخيك من حسنة قال فليأخذ من سيئاته ودمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ذلك يوم عظيم يحتاج فيه المرء أن يأخذ الحسنة وأن يؤخذ من سيئاته قال ثم قال له رب العالمين انظر فرفع العبد رأسه فنظر فاذا ممالك وجنام لؤلؤ وذهب قال لمن هذا يا رب قال لمن بذل الثمن قال ومن يملك الثمن قال انت بعفوك عن اخيك نسال الله ان يجعلنا من المحسنين قال يعفون ويتجاوزون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فعن انس رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه فادركه عربي فجبذه بردائه جبذه شديده فنظرت الى صفحه عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثرت فيها حاشيه الرداء من شده جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بإعطاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل يعني عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل الناس معه فأدركتهم القائلة ساعة في النهر يقيلون وينامون فيها. في واد كثير عضاه يعني شجر كثير له شوك فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر كل مجموعة تحت شجرة من الأشجار قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله يدعونا و اذا عنده اعرابي جالس فقال ان هذا الاعداء اخترط علي سيفي و انا نائم اخترطه يعني انتزعه و في وجه النبي صلى الله عليه و سلم و هو نائم فاستيقظته و في يده سلطا اي مجردا و مصلتا قال فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ثلاث مرات ولم يعاقبه وجلس وفي رواية فهو فها هو جالس بينكم وقع في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الله قال فدفع جبريل في صدره فوقع السيف منه فاخذه النبي صلى الله وقال من يمنعك مني قال لا أحد قال قم فاذهب لشأنك فلما ولى الرجل قال أنت خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رحمه الله فمن عليه لشدة يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفعه لفعل ذلك قال لشدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام أنت محتاج أن أنت تخلي الناس تحب هذا الدين ف ابذل الاسباب التي تدعوم لمحبه هذا الدين قال ولم يؤاخذ الرجل بما صنع بل عفا عنه وقد ذكر الاقتدين في نحو هذه القصه أن الرجل اسلم ورجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير نقف الى ها هنا نكمل في المرة المقبلة أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وبالخير أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم إن شاء الله الجمعة المقبلة في هذا المسجد من العصر إلى المغرب لقاء لجميع الإخوة في الحلقات إن شاء الله الجمعة المقبلة من العصر لما للمغرب لقاء لجميع الاخوه المشتركين في الحلقات وللإخوة ايضا أن يدعوا غيرهم فإن فعلوا ذلك جزاء الله خيراً على الخير كفاعله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك